وعرفنا معنى العزيمة في اللغة وللصلاح وكذلك الرخصه في اللغه وللصلاح وعرفنا احتراز كل منهما قلنا العزيمه هي الحكم الثابت بدليل شرعي خال من معارض حكم الثابت بدليل شرعي خال من معارض واما الرخصه فهي بخلافها ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح ما ثبت على خلاف دليل إذا ما وافق الدليل فهو الرخصة على خلاف دليل شرعي لا عقلي ان البحث في الشريات لمعارض راجح ترازا من المعارض المساوي والمعارض المرجوح فلا اثر له فيه ما يتعلق بالتقديم والتاخير وحينئذ إذا كان ثم مخالفه فالفرق بين النوعين الرخصه والعزيمه هو المخالفه وعدم المخالفه فما لم يخالف فهو الرخصة ما لم يخالف فهو الرخصة وما خالف حينئذ ننظر هل كان لراجح اولى ان كان لراجح صار مقدما عليه وإلا بقينا على على الاصل لان قد يعارضه دليل لكنه لا يكون مقاوما حينئذ نجعل المعارض مقدما على على المعارض سبق أنه لا تعارض بين قطعيين كما أنه لا تعارض بين قطعيين وظنيين وانما التعارض يقع في ظنيات واذا كان كذلك قد يعارض قطعي بي بظني حصلت المعارضه لكنه لا يقدم عليه الظن لذلك وأما التعارض بين القطعيين فهذا لا لا له لا, لا يمكن بل هو محال سواء كانت القطعيات في المعقولات أو كانت في المنقولات لا يمكن ان يتعارض نص صريح لا يحتمل التاويل مع اجماع قطعي صريح هذا لا وجود له ان وجد فالاجماع يكون ناسخا بدليله ومسنده عليه ناسخ لهذا النص وأما أنهما يتعارضان ونبحث عن الجمع هذا لو وجد له البت لا في الشرعيات ولا في المعقولات طوفي رحمه الله تعالى له تفصيل جيد فيما يتعلق به المحترزات الرخصة حيث عرفها بما وافق فيه الموفق ابو محمد في روضته إلا أنه زاد عليه قيدا هوى السباحه المحظور مع قيام السبب الحاضر هكذا قال في الروضة السباحه المحظور مع قيام السبب الحاضر وعلمنا أن السباحه قد تكون لهو لدليل وقد تكون لهوى الذي تلبس بالمعصيه السباحه معصيه من حيث العمل لا من حيث الاعتقاد الا يكون كفرا إذا كان مجمعا عليه وإنما السباحه من حيث من حيث العمل تلبس به يسمى السباحه ولو تجوزا حينئذ لما كان الأمر محتملا فنقيده بأن السباحه إنما تكون من جهه الشرع لا من جهه الهوى لو كان من جهه الهوى لا يكون رخصة انما يكون اثما ومعصيه وذنبا قال رحمه الله تعالى والحاصل أن ما لم يخالف دليلا كسباحه المباحات من ماقول ومشروب وتنزه ونحوه وعدم وجوب الصوم شوال الا لا يسمى ها لو سمى لماذا لان الشرط الرخصه ان يكون ثم ثمه مخالف ولذلك لا يسمى رخصه لكونه لا يخالف دليلا وشرط الرخصة مخالفة الدليل اذا المحك في ضبط الرخصة أن يكون عندنا تخالف بين دليل خاص ودليل عام ولذلك قلنا فيما سبق ان الرخصه في المعنى هي من قبيل التخصيص للعموم ياتي نهي عام ثم يأتي دليل يخالف هذا النهي كالمزابنه والعراية ونحو ذلك حينئذ نخرج هذا الفرد من العام أو من المطلق حينئذ نحكم عليه بكونه جاء به قال أن ما لم يخالف دليلا لا يسمى رخصة ومثل لذلك بالسباحه المباحات مما قول ومشروب وتنزه ونحوه هذا مباح هل ثم ما يخالفه الجواب لا اذا لو سمى رخصه بل يبقى على على الاصره واذا قلنا بأن العزيمة تكون كذلك في المباح حينئذ قلنا هذا عزيمة قلنا هذا عزيمة السباحه أكل الطيبات وشرب الطيبات نسميه عزيمة بناء على أن العزيمة تشمل الاحكام الخمسة قلنا فيما سبق لا مانع من ذلك ولو على جهه التوسع بان نقول العزيمه كذلك تكون مباحه حينئذ نسميه عزيمه قال وعدم وجوب صوم شوال هل هذا معارض هل هذا معارض هل دل دليل على وجوب صوم شوال الجواب لا اذا عدم وجوب صوم شوال هل هذا حكم شرعي ام لا حكم شرعي كيف جاء حكم شرعي كيف جاء حكم شرعي لان الوجوب وعدم الوجوب حكم شرعي هكذا الوجوب عدم الوجوب حكم شرعي فوجوب الصوم شهر رمضان بشرطه هذا حكم شرعي عدم وجوب صوم شهر غير رمضان تعبدا ابتداءا لا كفاره انحذا هذا حكم شرعي ولذلك مر معنا في الحكم أنه تارة يكون بالإثبات وتارة يكون بالنفي زيد قائم زيد ليس بقائم كل منهما حكم اثباتا ونفيا حرام ليس بحرام واجب ليس بواجب كلاهما حكم حكم شرعي اذا عدم وجوب صوم شوال نقول هذا حكم شرعي هل هذا الحكم الشرعي الثابت بدليل شرعي وهو أن الاصل عدم الوجوب هو قاعده حينئذ نقول هل عارض هذا الاصل دليل الجواب لا يسمى ماذا يسمى عزيمة يسمى عزيمه ولا يسمى رخصه قد ينازع في تسميته عزيمة بناء على المباحه والبراءه الاصليه تسمى عزيمه اولى لكن المراد هنا أنه لا يسمى لا يسمى رخصة. لماذا لأنها لم تخالف لعدم المخالفه قال لا يسمى رخصه لكونه لا يخالف دليلا وشرط الرخصة مخالفة الدليل اهم شيء في هذا الباب ان تحفظ أن شرط الرخصة مخالفة الدليل لابد من هذه لابد من هذا النظر قال ومخفف عنا من التغليظ الذي كان على الامم قبلنا يعني المنسوخ الذي نسخ في هذه الامه وكان واجبا على من سبق هل يسمى عدم وجوبه رخصه او لا علل الصلاح لا يسمى رخصه لا يسمى رخصه وجوز صاحب المستصفى وتبعه كذلك الطوفي انه من حيث النظر للمعنى اللغوي يسمى ماذا يسمى رخصة تجوزا مجازا والله عز وجل شدد عليه مخفف علينا في معنى الرخصة او لا فيه معنى الرخصة فيه معنى الرخصة وان لم يكن فيه معنى الرخصة الصلاحا لماذا لأن الرخصه الصلاحا يثبت الحكم الشرعي في هذه الأمة وياتي ما يرفعه أو يسهله أو يخففه اما شرع من قبلنا ونسخ هذا نظر بين الشرعين بين بين شرعين والنظر في العزيمة والرخصه إنما يكون باعتبار شريعه واحدة واما من قبلنا وان كان هو توسع بكونها يسمى عزيمه او لا نقول هذه الصلاحات حادثه وانما تكون باعتبار آخر هذه الامه اما من سبق فلو نسميه عزيمة ولا ولا رخصه لماذا لانه لا تعلق لنا بها البتة انما حكاها الله عز وجل وبين لنا ذلك لبيان أن هذه الامه مرحومه وانها ليست كسابقها اذا ما خفف عنا من التغليظ الذي كان على الامم قبلنا هو لم يثبت في حقنا حتى نقول خفف عنا وانما باعتبار ماذا باعتبار ملتين باعتبار شريعتين خفف عنا هذا للصلاح وهذا التعبير يكون باعتبار ماذا ما اوجب علينا اولا ثم خفف وعما باعتبار شريعتين فليس النظر كذلك انما من قبيل التوسع وما خفف عنا من التغليظ الذي كان على الامم قبلنا كقطع محل النجاسة من الثوب والبدن وهدك العصات بوجود معاصيهم مكتوبه على ابوابهم الحمد لله هذا مما خففه الله عز وجل عن هذه الامه فيعاقبون عليها وهي الاثار والاغلال الموضوعة عنا قال فهو بالنسبة الينا رخصة على جهة المجاز على جهة المجاز بمعنى أنه يتوسع في اللفظ فيلاحظ فيه المعنى اللغوي وليس المعنى الاصطلاحي لاننا لو لاحظنا المعنى للصلاحي لقلنا لا يسمى رخصه كسابقه سباحه المباحات نحويا لماذا لأن الرخصة والعزيمة باعتبار شريعتنا في يثبت الحكم اولا ولذلك قلنا العزيمه الحكم الثابت بدليل شرعي وهذا لم يثبت في حقنا حتى ياتي التخفيف وانما هو باعتبار من من سبق حينئذ يسمى رخصه مجازا باعتبار النظر إلى المعنى اللغوي وهو ان الرخصة هي السهوله والسهوله يقابل ماذا التشديد فإذا كان كذلك فشدد الله عليه مخفف عنا اذا هذه هذه رخصه قال بمعنى انه سهل علينا ما شدد عليهم سهل علينا ما شدد عليهم هذا باعتبار المعنى اللغوي رفقا من الله سبحانه وتعالى بنا مع جواز ايجابه علينا كما اوجبه عليهم مع جوازه عقلا مع جوازه عقلا أنه ما أنه انه على من قبلنا فمن الجائز عقلا أنه يجب على هذه الامه لكن هذا يكون في زمن التشريع وأما بعد زمن التشريع فنمنع ذلك لماذا لقطع الوحي وأما الجواز العقلي فيكون جائزا عقلا في زمن التشريع فحسب اما بعده فلا مع جواز ايجابه علينا كما اوجبه عليهم لا على معنى اننا سبحنا شيئا من المحرمات عليهم مع قيام المحرم في حقنا لانه لم يحرم علينا لم يوجب علينا فليس عندنا السباحه لأن المحرم لذلك إنما كان عليهم لأنهم المكلفون به لا نحن فهذا وجه التجوز اذا وجه التجوز باختصار ان يقال بأن النظر في الرخصة هنا بالمعنى اللغوي وليس بالمعنى الاصلاحي اذ من شرط المعنى الاصلاحي أن يكون الحكم السابق ثابتا ان يكون الحكم السابق ثابتا في شريعتنا ثم ياتي التخفيف وأما باعتبار ملتين فهذا من قبيل التوسع والتجوز ولا مانع عقلا أن الله تعالى يوجب على هذه الامه ما اوجبه على من سبق اما كون ذلك عزيمة في حقهم فهو حقيقه يعني سماه عزيمه في حقهم لانه طلب منهم طلبا مؤكدا بدليل خال عن معارض وهذا حقيقة العزيمة هذا حقيقه العزيم هذا نحتاج إلى ان علماءهم قد فصلوا في هذه المسألة وقسموا الحكم الشرعي باعتبارهم هم واعتبار التوراه او الانجيل الى عزيمه ورخصه فاذا لم يكن كذلك فلا عدمه وانما البحث في حقائق العرفيه يكون باعتباري هذه الأمة ولذلك هو كذلك يتوسع في جعل الرخصة حكما شرعيا وليس حكما صلاحيا وكذلك العزيمة حكما شرعيا وليس حكما صلاحيا عرفيا والاصل في الالفاظ الشرعيه عنده عند الطوف كثيرا ما يكرره في كتابه الشرح أن الاصل هو حمل اللفظ على الحقائق العرفيه وإذا جاء الافضل الواجب واذا جاء الافضل المحرم واذا جاء الافضل مكروه يحمل مباشرة على المعاني الاصلاحيه وهذا قلنا فيه خلل لكن الاصره فيه التوقف حتى يبحث عن عن ثم قال مما يحترز به كذلك بهذا الحد قال ما خص به العام ما خص به العام هل يسمى رخصه ام لا عنده فيه تفصيل وهو المشهور علم سيذكره وان كان سوى بعد ذلك بين بين القسمين ما خص به العام ياتي لفظ عام وياتي دليل خاص يخص بعض الافراد يخص بعض الافراد فهل التخصيص هذا نسميه رخصه أو لا قال فيه تفصيل فيه تفصيل بعض الأحوال يسمى رخصة وبعض الأحوال لا يسمى رخصة بناء على أن الرخصة فيها معنى التخصيص الرخصه من حيث هي لو نظرنا اليها فاذا بها فيها معنا معنى التخصيص قال ما خص به العام ان اختص او اختص بمعنى لا يوجد في بقيه صورهذا لا يسمى رخصه بمعنى أنه قد اختص فردا من أفراد العام بمعنى لا يوجد هذا المعنى في سائر الأفراد حينئذ لا يسمى لا يسمى رخصة قال ان اختص او اختص بمعنى يعني الفرد لا يوجد في بقيه في بقيه صوره واحاده وانما هذا الفرد فيه هذا المعنى دون دون غيره قال الأب المخصوص بالرجوع في الهبه فليس برخصة ليس برخصه جاء النص العائد في هبته إلى آخر العائد يشمل الأب يشمل الأب عندئذ جاء التخصيص بكون الاب مستثنى وبقيه الافراد والاحاد ليست مستثنى قالوا هذا الفرد الذي السثنية هو لمعنى هذا المعنى لا يوجد في سائر الأحاد والأفراد ما هو هذا المعنى الابوه فمساله القصاص والقواد عندئذ لما وجد في هذا الفرد معنى لا يوجد في غيره قل هذا لا يسمى لا يسمى رخصة لا يسمى رخصه فهو نوع تخصيص لكنه لا يسمى رخصه لكون هذا الفرد قد اختص بمعنى لا يشاركه غيره من أحد وأفراد وصور العام مقابله ان شاركه فيسمحين اذين يسمى رخصه والا كان رخصه كالعرايه المخصوصة من بيع المزابنه وإباحة التيمم رخصة إن كان مع القدرة على استعمال الماء لمرض أو زيادة ثمن وإلا وإلا فلا لعدم قيام السبب هل التيمم هل هو رخصة أم عزيمة منهم من قال رخصة مطلقا ومنهم من قال عزيمة مطلقا ومنهم من فصل قال بحسب السبب الحامل على التيمم إن كان الماء موجودا ولكن ثم مانع من استعماله كزياده الثمن والماء موجود او لمرض ونحوه والماء موجود سمي ماذا سمي رخصة وإلا كعدم غير موجود فهو فهو عزيمته فهو فهو عزيمته لذلك قال واباحه التيمم رخصة إن كان مع القدرة على استعمال الماء لمرض أو زياده الثمن ونحوه مما يحكم على الماء بكونه موجودا لكن ثم مانع وحائل عن استعماله اما لامر فيه بذات في الشخص كمرض واما لامر خارج عنه وإلا فلا لعدم قيام السبب يعني الماء غير موجود والا يعني والا كان الماء معدوما غير موجود بحث عن الماء فلم يجده حينئذ يسمى ماذا يسمى عزيمه يسمى عزيمه قال رحمه الله تعالى اي ما خص به العام من الأحكام الشرح ما خص به العام من الاحكام فلا يخلو اما أن يختص ذلك المخصص الفرض بمعنى لا يوجد في بقيه صور العام او لا يختص فان اختص بمعنى لا يوجد في بقيه الصور فليس برخصه يعني لا يسمى رخصه الصلاح وذلك كالاب المخصوص بجواز الرجوع في الهبه لابنه من عموم قوله عليه الصلاه والسلام ليس لنا مثل السوء العائد في هبته وجه العموم هنا عائد اسم فاعل ودخلت عليه ألف فادت العموم الهن كل من وهب غيره لا يجوز له أن يرجع فيه إلا الا الاب لمعنا في الأبوة قال ليس لنا مثل السوء العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه رواه البخاري فإن اختصاص الأبي بجواز الرجوع في الهبه لمعنا خاص فيه وهو الابوه دون سائر الواهبين اما ذاك ليس بابل وهذا ابو الفرق بينهما كالقاتل هذا اب وهذا ليس بابل فرق بينهما الشرع فهو من باب تخصيص العموم لا من باب الرخص وهم باب تخصيص العموم لا من باب الرخص اذا ثم احتمال والأكثر على هذا وسيخالف هذا يقول الجميع يسمى رخصه لكن الأكثر على هذا تفرقة بين العام والمخصوص وما جاء لفظا عاما ونسميه رخصة متى نقول هذا من باب التخصيص لا من باب الرخصه ومتى نقول انه من باب التخصيص وهو رخصة كذلك ننظر في في هذا المعنى الذي ذكره رحمه الله تعالى قال وان لم يختص ذلك المخصص بمعنى لا يوجد في بقيه صوره كان رخصة كان رخصه اذا هنا التخصيص لابد ان يكون لمعنى في جميع صوره إلا ما جاء من قبيل التعبادات وليس البحث فيه انما البحث في المعقولات يعني في المعلل والاحكام المعلله اما غير المعلل فهذا بحث آخر حينئذ ما علل وجاء اللفظ عاما واختص الدليل او خصص الدليل بعض الافراد ننظر في هذا الفرد لماذا أخرج هل المعنى الذي أخرج من أجله موجودا في موجود فيه دون غيره من أحد العام او لا فان اختص بهذا المعنى فهو تخصيص وليس بترخيص وان كان المعنى فيه وفي غيره فهو ماذا فهو تخصيص وترخيص لا بد ان نقول تخصيص لان التخصيص موجود للمعنى فيه هو تخصيص وترخيص وفرق بينه المسالتين ولذلك قال وان لم يختص يختص ذلك المخصص بمعنى لا يوجد في بقيه صوره كان رخصه كالعرايه المخصوصة من بيع المزابنه فإن المزابنه بيع التمر بالرطب وقد نهي عنه نهيا عاما جاء الدليل الدال على نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع التمر بالرطب ثم خصه منه العراية في خمسه أوسق فما دونهما للحاجه بشروط ذكرت في دل ذلك على ماذا على أن هذا لفظ عام عن بيع التمر بالرطب وجاء دليل خاص اذا نقول هذا المعنى موجود في سائر اللفظ العام حينئذ نسميه ماذا نسميه تخصيصا وترخيصه لكون المعنى الذي من أجله قد أخرج هذا النوع الذي هو المخصص هذا المعنى موجود فيه وفي غيره ونسميه ترخيسا وتخصيصا قال وصرحت الروااه بلفظ الرخصة فيها يعني مما يؤيد ذلك أن الصحابه الذين حكوا بيع العرايه انهم ماذا سموه رخصه بناء على انهم قد فهموا أن هذا اللفظ بإزاء هذا المعنى للصلاح الحادث وهو يسمى رخصة بناء على القرائن الداله على على ذلك لانه سبق نهي وحينئذ جاء الترخيص وعرفنا أن النظر هنا يقتضي ذلك قالا وتصرحت الروايات بلفظ الرخصة فيها حيث روى زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنه إلا أنه قد رخص في بيع العراية بخارصها رواه الترمذي والصحيحين وغيرهما اذا نهى عن المزابنه بيع التمر بي بالرطب الا انه هذا الاستثناء الا أنه قد رخص في بيع العراية بخرصها حينئذ رخص سعمل لفظ الترخيص فيفهم منه أن المراد به الرخصه الصلاحه رخصه الصلاحا حينئذ قد صاحبه المخصص اللفظ العام يعني المخصص هنا متصل او منفصل متصل ثم جاء بلفظ ماذا بلفظ الرخصة اجتمع فيه التخصيص والترخيص اذا ليس كل تخصيص ترخيصا ليس كل تخصيص ترخيصا وكل ترخيص تخصيص هذا الاصرفيه لانه ياتي ما ما هو سابق فيكون حكمه عاما فياتي التقييد أو التخصيص قال والفرق بين المخصصين فيما يظهر لي ان المعنى المخصص للأبي من عموم منع الرجوع في الهبة دائم القيام به وهو الابوه والمخصص لمحل الرخصة من عموم دليل العزيمة عارض غير لازم كالمخمصه في أكل الميت والحاجة في العرايه وهذا سبق بيانه بقولهم اه لعذر قلنا العذر هنا لا يكون دائما وانما يكون ماذا لا يكون دائما وانما يكون في وقت دون وقت والا ما سمي ماذا ما سمي ترخيصه قال اخرجنا الابا من كونه رخصه وحكمنا عليه بكونه تخصيصا لان هذا المعنى وهو الابوه دائما يعني لازم لا ينفك عنه البتة حينئذ لا يسمى رخصه والرخصه انما تكون في الاوصاف العارضه كالمخمصه يكون لا يكون جائعا ثم بعد ذلك ياتيه الاضطرار والجوع نحو ذلك فيباح له اذا لم يكن ثم كان أو لم يكن ثم كان ثم يرتفع عنه الوصف اذا ثم عذر هذا العذر ليس بوصف لازم اذا فرق بين بين النوعين ولذلك اراد ان يجعل ثما فرقا بينهما وقال والفرق بين المخصصين فيما يظهر لي أن المعنى المخصصا ان المعنى المخصص للاب من عموم منع الرجوع في الهبه دائم القيام به يعني لا ينفك لا يكون في وقت ابا وفي وقت ليس ليس باب بل هو اب واب وهو الأبوة والمخصص لمحل الرخصة من عموم دليل العزيمة عارض غير لازم غير لازم كالمخمصه باكل الميت والحاجة في العراية حاجه ثم تزون كذلك المخمصة تكون ثم ثم تزول لو قدر بأن زائدا من الناس منذ أن ولد إلى ان في مخمصه هذا الفرد لا يعترض به لانه خارج عن عن الاصل انما العبره بماذا بالأصول الاصل أن المخمصه عارضه فلو لزم زائدا من الناس منذ ان ولد الى ان قد, قد يبقى سنه ويموت كذلك فيباح له وهو صغير هذا اذا قلنا بانه مكلف الى اخره قال واعلم أن هذا الفرق لا يؤثر ولا يناسب اختلاف الحكم في صورتين مذكورتين اراد ان يجعل ان او ان يحكم على كون هذا الفرق ليس بلازم لكن هو المشهور عند الاصوليين أن الفرق بينهما أن الوصف هل هو لازم او لا ان كان ليس بلازم فهو الاصل في الرخصة ولذلك قال معق لامر عذره لامر عذرة ما المراد بالعذر شيء لم يكن ثم كان ومثل بالمخمصه بعد الغنى وكذلك الحاجه في مسألة العراية ثم قال واعلم أن هذا الفرق لا يؤثر ولا يناسب اختلاف الحكم في الصورتين المذكورتين بل الاشبه انهما يسمىان رخصه اعني رجوع الابي في الهبه وجواز العراية ونحوها لوجهين احدهما ان معنى الرخصة لغة وشرعا مشترك بينهما ان معنى الرخصة لغة وشرعا مشتركا مشترك بينهما بين ماذا بين الصورتين بين الصورتين ان معنى الرخصة في اللغة وفي الشرع مشترك بينهما يعني بين الصورتين فاذا اشترك في أصل المعنى اللغوي والشرعي فالتفريق حينئذ نكون على خلاف الاصل على خلاف الاصل من نحتاج إلى دليل يدل على التفريقه بينهما قال اما لغة فلان الرخصة من السهولة كما سبق وفي تجويز الرجوع للاب في الهبه تسهيل عليه صحيح اعطى ابنه ثم راد ان يرجع سهل ام لا في تسهيل في ما هو تحريم حصل التخفيف او لا حصل التخفيف اذا وفي تجويز الرجوع الى في الهبة تسهيل عليه اما شرعا فلان رجوعه على خلاف دليل شرعي لمعارض الراجح يعني الصدقه عليه حد الرخصه وهذا حد الرخصه فوجب ان يكون رخصة الثاني أن الرخصة تقابل العزيمة وتحريم الرجوع مطلقا على العائد بهبته تحريمه هو هو الاصل هو الاصل هنا اذن للأبي على خلاف على خلاف العصر اذا وجد فيه معنى الرخصه ارى ان الرخصه تقابل العزيمة ولا شك ان تحريم الرجوع في الهبه على الأجانب عزيمة فوجب أن يكون جوازه للأبي رخصه يعني تقابل مع مع غيره مع مع هذا ما أراد به أن يعرج على المسألة السابقة وان كان الاصل المشهور عند الاصوليين هو النظر إلى الوصف اللازم وعدم وعدم اللازم والتفرقة بينهما على على ما ذكر والا لصار كل تخصيص صار كل تخصيص ترخيصه وليس الأمر كذلك ليس كل والا صار باب التخصيص تخصيص العام صار من باب من باب الرخصه وليس الأمر كذلك قوله واباحه التيمم رخصه اي لا يخل التيمم من أن يكون مع القدرة على استعمال الماء أو مع عدم قدرة عليه فإن كان مع القدرة على استعماله لوجوده لكن جاز العدول عنه لمرض أو زياده ثمن لا يوجب الشرع بذلها فاباحته رخصة لتحقق حد الرخصة وهو السباحه المحظور وهو الصلاة مع الحدث مع قيام السبب الحاضر وهو القدرة على وإن كان عدم القدره على استعمال الماء لعدمه أو حائل دونه كسبع ونحوه فليست اباحته رخصة لعدم قيام السبب المحرم وهو القدره على الماء وعدم كون الاول ليس برخصه لانه لم يثبت على المنع من ذلك دليل يعني لم يخالف ماذا لم يخالف دليلا ليس برخصة متى اذا دل دليل اذا إذا وجد الماء ولم يتمكن منه مع وجود الماء لان التيمم اما ان يوجد مع الماء او لا فان وجد مع الماء وجد حائل حينئذ حكمنا عليه بكونه ماذا بكونه رخصة قال الدليل لم يقم على عدم استعمال الاصلين الدليل لم يقم حينئذ ليس عندنا مخالفة فلا يسمى رخصة وعدم كون الأول ليس برخصه لانه لم يثبت على المنع من ذلك دليل يعني لم ياتي نص وسبق ان العزيمه الحكم الثابت بدليل شرعي حينئذ لا يكون عزيمة فالتيمم لمرض ونحوه وزيادة ثمن الماء رخصة وما عدم الماء وعجزه عنه ليس ليس برخصه عدم يتعلق ب الحد على الوجه الثابت قول النظم الا فعزيمة والا في عزيمه ظاهره أنه لا واسطه بينهما لانه عرف ماذا عرف الرخصة قال وحكمنا الشرعي ان تغير الى ان قال والا فعزيمه تضاف لما قابل العزيمه بالرخصه ورخصه بالعزيمه دل على أنه لا واسطه بينهما اليس كذلك يعني ليس عندنا إلا رخصة أو عزمه حكم الشرعي اما رخصة واما عزيمة إذا ثبتت العزيمة انتبهت الرخصة وإذا ثبتت الرخصة انتبهت العزيمه لانه لا واسطه لا لو هذا ظهر الصنيع الاصوليين جمهورهم أنه لا واسطه بينهما وقال تفتزان الحكم الشرعي لا يوصف بكونه عزيمة إلا إذا وقع في مقابلة ترخيص وإلا فلا يوصف بشيء منهما يعني ثبتت الواسطة ثبتت الواسطه لكن المشهور هو, هو الأول الاول إذا لم يكن ثم معارضه حينئذ تحقق حد العزيمة الحكم الشرعي الثابت بدليل شرعي خال عن معارض اذا كل ما لم يكن ثم مخالفه فهو عزيمة وقلنا القاعده هنا والشرط في تحقق الوصف بالرخصه وعادمها هو المخالفه فان وجدت المخالفه على الوجه المذكور حينئذ نسميه ماذا نسميه رخصه والا فالاصل هو والعزيمه ولذلك نقدم العزيمه على, على الاصليه ثم قال الناظم رحمه الله تعالى بعدما انهى يتعلق به الحكم الوضعي بينا أن الحكم الشرعي ينقسم الى قسمين حكم شرعي تكليفي وذكر شيئا مما يتعلق به وحكم شرعي وضعي وبين شيئا مما يتعلق به وختم برخصه و والعزيمه قال رحمه الله تعالى ثم الدليل ما صحيح النظر فيه موصل لقصد خبل ثم الدليل ما صحيح النظر فيه موصل لقصد خبل سابقا في اول بحث ان اصول الفقه يستمد من ثلاثة اشياء في الجمله من أصول الدين وماذا والعربيه هي عربيه واللغة العربية وتصور الاحكام صور الاحكام فهذه ثلاثه اشياء تستمد منها أصول الفقه أحدها اصول الدين استمداده من أصول الدين اصول الدين الذي عنوان له عند اهل البدع بعلم الكلام سمى ماذا؟ يسمى علم كلام يعني كالعقيده عندنا معاشره المسلمين عندهم ماذا؟ اصول الدين علم الكلام وهما مبني على العقل وديننا وشريعتنا مبنية على النقل وهما متناقضان وما يترتب عليهما متناقضا نظن لم نرضا كذلك اذا كنت صاحب أصول حينئذ نقول صاحب اصول يعني اصول سلفيه يعني مستمده من الكتاب والسنه عقيدتك مبناها على النقل وعقيدته اولى مبناها على العقل اذا متقابلان أو لا متقابلان متقابلان وفرع عليهم من المسائل اذا ما يسمى بعلم أصول الدين او يسمى علم الكلام ويستمد منه بعض المسائل المتعلقه باصول الفقه قالوا وذلك لتوقف معرفة كون الأدلة الكليه حجة شرعا على معرفة الله تعالى بصفاته وصدق رسول صلى الله عليه وسلم فيما جاء به عنه ويتوقف صدقه على دلالة المعجزه يعني يبحثون في إثبات وجود الله عز وجل ثم فيما يتعلق بصدق الرسول صلى الله عليه وسلم ثم المعجزات نحو ذلك وتم مسائل مبنية على طريقه البحث كيف ينظرون في هذه معرفة الله عز وجل ومعرفه النبي صلى الله عليه وسلم والمعجزات لان بحثهم كله عقلي كما زعم اين لابد من النظر فيما يتعلق ب وسائل او ان شيء تقول مقدمات لفهم هذا العلم فبحثوا فيه في الدليل والعلم والنظر والفكر وما يترتب عليها من من مسائل بحث الاصوليين في بعض المسائل المتعلق بمعرفة الدليل والعلم واقسام العلم ضروري ونظري والفكر الاخير فاخذوا هذه الانواع والمقدمات من ذلك العلم فوضعوها في في هذا العلم اذا هي دخيله على علم أصول الفقه لكن ثم صلة بين أصول الفقه وبين هذه المسائل لماذا لان بعض المسائل سواء كانت شرعيه او عقليه قد تبحث في فنون متعددة وهذا ليس بغضاضه لا باس به أن يبحث الشيء باعتبارات ولذلك اهل اللسان العربي يبحثون في مسائل تتعلق باللغه كتعريف الكلمه والكلام واللفظ والجمله الاسميه والجمله الفعليه واهم من ذلك حروف المعاني يبحث النحاة واللغه فيها وبحثا عن الوصول كذلك لكن ثم مع اتحاد المبحثين ثم انظار مختلفه بين أرباب الفني وكل منهما مكمل للاخ لكن العصر هذا متفق عليه متفق عليه بمعنى ماذا أن ثم حاج ما إلى معرفة اللغة العربية ثم النظر في معاني الحروف هذا يحتاج إلى معان ولذلك قالوا الصليون هنا غواصون في المعاني فعندهم من الالفاظ والتعبيرات في حروف المعاني ما ليس عند اهل اللغه ما ليس عند اهل اللغه وكذلك هذا مسلم لهم ولا اشكال فيه لكن المراد هنا أن ثم المسائل يتعدد بحثها في عده فنون باعتبارات مختلفه لان الكل انما يذكر في فنه ما يخدم فنه هذا العصر وفي ولا يقال بان هذا دخيل ليس بدخيل كما يطرقه الشاطبي وغيره هذا لا يسلم مطلقا لماذا لأن العلوم بعضها يخدم بعضا وقد يكون الفائدة التي تكون مرجوه في ترتب المسائل على المذكور قد تكون مباشره وقد لا تكون مباشرة بمعنى ان ثم مقدمات بعضها مترتب على على بعض فالشاهد أن ذكر المصنفون للدليل بناء على أن مما يستمد وصول الفقه إنما يستمد من ثلاثة أشياء أولا من أصول الدين ثانيا استمداده من العربيه لغة العربية وثالثا الاستمداد من تصور الاحكام ولذلك ذكر هنا أو ذكر اهل الوصول من اصول الدين بعض المتعلق أو المتعلق باصول الفقه وكل مساله في مكانها المتعلق بها وقد ذكروا الوصوليون ضمنا لأجل التعلق المذكور لما ارادوا أن يبينوا الادله الشرعيه اذا لابد من معرفه الدليل لان لفظ الدليل هذاك المفرد المفرد له معان مختلفه بمعنى أنه له عند النحات معنى بل هو متعدد عند النحات معنى في باب الاعراب معنى في باب المبتدا في اسم لا في المناده يختلف اولى يختلف اللفظ واحد ثم هو عند المناطق يختلف كذلك لفظ الدليل دليل عند الاصوليين ليس هو الدليل عند عند المناطق ثم فرق بين النوعين ثم النظر في أصول الدين هذا انما مبني على المقدمات المنطقية فجعلوا بعض المسائل متعلق بعضها ببعض اذا لما كان أصول الفقه مستمدا من هذه الثلاث وكان مبادئه منها شرع في ذكرها وهو مما له تعلق بأصول الدين ومنه الدليل وهذه هي مبادئ أصول الدين ورده الاصفهاني يعني لماذا ذكر الدليل في هذا المقام كثير من الاصوليين على أنه من مقدمات أصول الدين الذي يستمد منه اصول الفقه وهذا مستقيم ثم تعليل آخر ولا باس ولا باس بي ان يجمع بين النكتتين لا باس أن يجمع بين بين النكتتين فيقال لما عرف الفقه وأصول الفقه أو عرف أصول الفقه بأنه أدلة الفقه إذا ناسب أن يذكر ماذا الدليل لم يتقدم ذكر للدليل في كلام الناظم تصاحب الاصلي حينئذ أراد أن يبين لنا الدليل لانه لا زال يذكر ما يتعلق بتعريف الفقه أو اصول الفقه أو الحكم ولذلك المسائل كلها مبنية بعضه على على بعض ورده الاصفهاني وقال والاولى أن يقال لما ذكر ابن الحاجب في حدي اصول الفقهي الدليل ولم يسبق شيء يعرف منه الدليل اراد أن يشير إلى معناه الى, إلى معناه ولا مانع ان يقال بانه ذكر الدليل لمعنيين لمناسبتين والنكات لا تتزاحم النكات لا تتزاحم يعني لا تبحث عن نكته تقول هي الراجح وانما لا مانع ان يقال بانه لكذا وكذا فنجمع بين الأمرين ذكر الدليل لانه من اصول الدين واصول الدين مما يستمد منه اصول الفقه ولا اشكال فيه ثانيا ذكر الدليل لانه لا زال في بيان ما يتعلق بتعريف اصول الفقه حيث ذكر الحكم وذكر تقسيمه للنوعين ثم ذكر الدليل ثم ذكر الدليل واما رده لا لا يسلم به بالرد من كان المرداوي لما ذكر قول الاصفهاني قال قلت الأول أولى يعني التعليل بكونه ماذا مستمدا من من اصول الدين ولو الاول اولى في التعليل ونحن نقول لا مانع من الجمع بين الامرين اذ القاعده هنا والعصر أن النكات لا تتزاحم وقال ابن حمدان قيل يجب تقديم العلم لانه المقصود من الكل لانه سيذكر الدليل ثم يذكر حد الحد ثم سيذكر ماذا ما يتعلق بالعلم وتقسيمه ثم سيذكر الجهل والسهو والنسيان الى اخره كلها مسائل مرتبطه بعضها ببعض ومتفرعه متفرع ومتفرع, ومتفرع بعضه على بعض حينئذ قال الاولى أن يذكر العلم هو اولى بالتقديم من من الكلي وقيل بل الحد الاولى ان يقدم الحد على على الدليل لانه به يعرف المحدود وغيره وقيل بل النظر لتوقفهما عليه وقيل بالعقل نقدم العقل لتوقف الثلاثه عليه وقيل بايها بدأ جاز واو الاولى سواء قدم الدليل او قدم العقل او قدم العلم او قدم الحد لكن اهل الوصول لهم لهم نظر قال وقيل بايها بدا جاز لتعلق بعضها ببعض نعم بعضها متفرع على بعض يعني ثم ارتباط بينها فالعلم محتاج لمعرفه الدليل والدليل محتاج معرفه العلم وكذلك حد الحد لأننا به نعرف ماذا حد الدليل وحد الجهل وحد العلم والنسيان والسهو إلى آخره قال والدليل يقف على العقل والحد والنظر ويقف عليه المطلوب به وهو النتيجه قال الناظم رحمه الله تعالى ثم الدليل ثم هذا لترتيب الذكر يعني بعد ما بيّن لك ما سبق عينه رتب لك بعض المعلومات على بعض وليس المراد بها هنا انها تفيد التراخي ثم لترتيب الذكري يعني اللمعنوي ثم الدليل اي الذي تقدمت الإشارة اليه في تعريف اصول الفقه بناء على تعليم الاصفهاني ولك ان تزيد بناء على انه مما يستمد منه أصول الفقه لانه بعض من مماذا من اصول الدين ثم الدليل له معنيان معنى اللغوي ومعنى الاصلاح والمعنى الاصلاح مبني على المعنى اللغوي اذ هو فرع عنه فهو في اللغة المرشد حقيقه وما به الإرشاد المرشد هذا اسم وما به الارشاد يعني والذي حصل به الإرشاد فيطلق الدليل في لسان العرب على النوعين على المرشد وعلى ما به الارشاد حينئذ قسم الى الى قسمين قال هنا المرشد لغة المرشد حقيقه وما به الإرشاد وقد قسم الامدي ومن تبعه الدليل الى قسمين احدهما المرشد والثاني ما به الارشاد يعني العلامه والمرشد هو الناصب للعلامه والذاكر لها يعني الشمل الاثنين الناصب للعلامه والذاكر لها الله عز وجل كما سياتي مرشد بمعنى المعنى الاعم حينئذ هو الناصب للعلامه والذاكر لها النبي صلى الله عليه وسلم فكل منهما يسمى دليلا باعتبار التوسع و الاخبار هو الناصب للعلامة والذاكر لها اذ ثم فرق بين من ينصب العلامه ومن يذكر العلامه من ينصب العلامه هو الذي يباشر والذي يذكر العلامه يكون ناقلا فرق بين بين النوعين ولذلك بعض الاصوليين جعل الدليل في اللغة يطلق على ثلاثة أشياء فرق بين الناصب وبين الذاكر العلامه وهو كذلك لكن الاكثر يجعلونهما داخلين في معنى المرشد اذ كل منهما يحصل به الارشاد كل منهما يكون مرشدا كل منهما يكون مرشدا اذا الناصب للعلامه يسمى مرشدا والذاكر لها ولو لم ينصبها يسمى ماذا يسمى مرشدا قال في البحر الدليل يطلق في اللغة على أمرين احدهما المرشد للمطلوب على معنى أنه فاعل الدلالة فاعل الدلاله ومظهرها فيكون معنى الدليل الدال فعيل بمعنى فاعل احسنت فعيل بمعنى بمعنى فاعل لان فعيل دليل فعيل كعليم بمعنى عالم وقادر بمعنى, بمعنى قادر اذا دليل بمعنى فاعل الدلاله فاعل الدلاله فيكون حينئذ معنى الدليل الدال فاعل فاعل بمعنى الفاعل كعليم قدير ماخوذ من دليل القوم لانه يرشدهم إلى مقصودهم قال القاضي والدال ناصب الدلاله ومخترعها الدال ناصب الدلالة ومخترعها وهو الله سبحانه ومن عداه ذاكر الدلاله من عداه فهو يعني كل رسول او من يبلغ عن الرسول فهو فهو ماذا يسمى مرشدا لكنه ناقل لكنه ناقل وهو ذاكر للدلالة وعند الباقين الدال ذاكر الدلاله والسبعد اذا الحاكم والمدرس لا يسمى دال لانه ناقل وهو ذاكر الدلالة فالاولى أن يقال الدال ذاكر الدلالة على وجه التمسك بها ذاكر الدلالة مع زياده وصف وهو ماذا على وجه التمسك بها فان لم يكن على وجه التمسك بها لا يسمى دالا قال ويسمى الله تعالى دليلا بالاضافه يعني هل يطلق لفظ الدليل على الله عز وجل لا يسمى ذلك بي بالاضافه يا دليل المتحيرين او الحائرين قال هذا جائز وانكره الشيخ ابو اسحاق الشيرازي في كتاب الحدود قال ولا حجه في قولهم لله تعالى يا دليل المتحيرين لا حجه لهم في قولهم دليل المتحيرين نداء يا دليل المتحيرين وعلل ذلك بقوله لأن ذلك ليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم لا أحد من من الصحابه وحكى غيره في جواز اطلاق الدليل على الله وجهين مفرعين على ان الخلاف في ان اسماء الله هل تثبت قياسا ام لا يعني هل هي توقيفيه ام لا ما الجواب هل هي توقيفيه ام لا لا اريد جوابا هل هي توقيفيه ام لا هو يقول في خلافنا يقول في على أن الخلاف بأن اسماء الله هل تثبت قياسا ام لا ثم خلاف هل الخلاف هذا ثابت ام لا هذا الذي اريد خلاف ثابت ام لا آه. ثابت اولى ها ليس ثابتا ما الدليل على انه ليس بثابت كيف نعرف ان الخلاف ثابت او ليس بثابت كثير من المسائل اختلفوا فيها العلميه كيف نعرف انه مختلفه ام لم يختلفوا العبره بماذا العبره بماذا الصحابه مسلم هذا او لا كيف العبره بالصحابه الله عز وجل انزل القران ليكون شريعه تامه الى قيام الساعه كيف تقيده بالصحابه اه قيام الصلاه فقط ما الجواب هذا أصل لا بد من ضبطه ها يا جماعه الاستدلال ليس بفهم الصحابه فحسب وانما اجماع الصحابه لا بد ان تاتي بدليل شرعي يعني ما تحصل به الحجه تقول فهم الصحابه بعض الصحابه يناقشك من يخالف قل اين هو روى عبد الرزاق في سنده ضعف تبقى ماذا في حيث بيس لكن تاتي إلى ماذا الى كونه اجماعا اذا قلت اجماع صار ماذا صار دليلا شرعيا اما مجرد دعوه فهم بعض الصحابه أو الصحابه هكذا دون أن يطلق عليه وصف يضيف عليه و اليه وصف الشرعيه والحجه هذا لا يفيدك شيئا البتة وإنما يقال الميزان هو زمن الصحابه رضي الله تعالى عنهم فنظرنا في زمن الصحابه وجدناهم قد اتفقوا على ذلك وهذا هو معنى الاجماع فاذا ثبت أنه اجماع حينئذ صار ماذا صار حجة صار حجة وهذه مسألة عقدية ولم يقع فيها نزاع بين الصحابه البتة عينيذ نكون الخلاف الحادث عند الاشاعره ومن نحا نحوهم وتأثر بهم بعضها السنة وحكى في المسألة خلافا وأورد كلام الغزال وغيره حينئذ نقول هذا الخلاف لا يلتفت اليه البت لا يلتفت اليه البت تب هذا طالب العلم يجب ان يكون عنده اصل والا سيضطرب انت مكلف بكتاب وسنه واجماع وقياس هذا الذي يكون حج عليك هذا الذي تحتج به بمعنى انك تلزم نفسك بما دل عليه من حكم شرعي فان عصيت وخالفت حينئذ تكون مخالفا لما هو شرع ومع ذلك فليس بشرع اتفاق الامه الارب ليس بشرع كذلك جمهور العلماء المتاخرين ليس بشرع بمعنى انه لا تثبت به احكام شرعية عليه الجمهور عليه شيخنا مع له تلي النفس عليه الامه الاربعه ابن حازم الى اخره كل هذا هراء لا يلتفت اليه البت لماذا لانه ليس بدليل شرعي لأنك ملزم شرعا باتباع الكتاب والسنه ما عدا الكتاب والسنة وما دلت عليه وما دل عن الكتاب والسنه لست ملزما به البت اذا كيف تأخذ الحكم الشرعي من الكتاب والسنه هو الذي تدرسه في علم اصول الفقه دليل ومدلول ووجه استدلال ثم النظر في الكتاب والسنه والاجماع والقياس والاجماع هذه دعوه الكل يدعيها وثم تعريفات ياتينا في وقت ان شاء الله تعالى وياتي كذلك في شرح الواسطيه ان شيخ الاسلام ان خصص الاجماع لما قال اهل السنه والجماعه قالوا الاجماع هو الاصل الثالث الذي تثبت به الاحكام الشرعيه قال والاجماع المنضبط هو اجماع الصحابه فحسب. يعني الاجماع الذي يصح ان يستند اليه المكلف فيقول اجمع اهل العلم على حكم كذا فهو اجماع الصحابه من بعدهم حينئذ لا يمكن أن تطبق الحد هو ممكن عقلا لكنه هل واقع هل يمكن أن تطبق الحد وتقول اتفاق الفقهاء من أمة محمد صلى الله عليه وسلم على حكم كذا وكذا اين اتفقوا ومن الذي نقل هذا الاتفاق وما كيفيه النقل وكيف وصل اليك وانت بال100% تقول اجمع العلماء على كذا ولم تنقله عن من سبق ولا عن من سبق لاخره اين السند وانما هي مجرد دعاوى مبناها على أن دعوى الاجماع إنما هي عدم العلم بالمخالف لم يقف على مخالف فقال اجماع لم نقف على مخالف هذا يطالب وينضبط معك متى إذا نظرت إلى المخالف والموافق في زمن الصحابه وخاصة قبل الفتنه قبل نزوع الصحابه إلى سائل البلدان حينئذ هذا الذي ينضبط تستطيع أن تقول اتفقوا ام اختلفوا ما بعد ذلك فلا يمكن الوصول اليه البته اذا هل في أسماء الله عز وجل هل اسماء الله تعالى توقيفيه ام لا أقول اجمع الصحابه على أن أسماء الله تعالى توقيفيه وهذا لا يمنع ان يختلف في بعض الاسماء هل هي اسم لله عز وجل او لا الاصل شيء ثم الاجتهاد والاستنباط هذه مسألة مساله اخرى قال هنا وحكى غير في جواز اطلاق الدليل على الله وجهين مفرعين على أن الخلاف في ان اسماء الله هل تثبت قياسا ام لا لكن انظر الدليل هنا لكن صح هذا كلام من ها زركشي البحر المحيط هو اصولي لكنهم يعني حطموا انفسهم ودفنوا انفسهم وهم احياء هم أهل للنظر في الكتاب والسنه لما عندهم من لغه واصول ونظر إلى اخره لكن التقليد هذا أوجبوه على انفسهم ونفوا عن انفسهم الاجتهاد المطلق قالوا لا يوجد اولق الباب اذا ماذا ماذا نكون يتعلمون ويحفظون الى اخره ويصنفون ثم يكونوا مقلدين ثم يكونوا مقلدين اذا اورد الخلاف قال لكن صح عن الإمام أحمد أنه علم رجلا أن يدعو فيقول يا دليل الحيارة دلني على طريق الصادقين <تصفيق> هذا دليل هذا دليل ليس بدليل هذا ليس بدليل البت قال الامام احمد قل عز وجل قال الامام احمد صلى الله عليه وسلم اضف هذا الوصف من أجل أن يصلح أن يكون ماذا شرعيا ليس عندنا الا قال الله عز وجل اي تبعايه قال صلى الله عليه وسلم هذا الذي يصلح ان يكون الدليل ما لا ناتي نثبت اسما لان امام احمد قال كذا هذا من عجائب الزمان هذا المعنى الأول المرشد حقيقة الثاني ما به الارشاد أي العلامه المنصوبه لمعرفة الدليل العلامه المنصوبه لمعرفة الدليل ومنه قولهم العالم دليل الصانع ثم اختلفوا فقيل حقيقة الدليل الدال كما سبق وقيل بل علامه الداله على المدلول بناء على استعمال المعنيين في اللغة يعني جاء في اللغة بمعنى المرشد وجاء في اللغة كذلك بمعنى ما به الإرشاد وقال صاحب الميزان من حنفيه الاصح انه في اللغة اسم للدال حقيقة وصار في العرف اسما للاستعمال فيكون حقيقة عرفيا يعني يختص بالمرشد فقط في اللغه اما عداه فيكون ماذا يكون حقيقة عرفيه قال رصفهاني الدليل المرشد وما به الارشاد والمرشد هو الناصب العلامه أو الذاكر لها وما به الارشاد واجعلها ثلاثة كما ذكرنا العل... وما به الارشاد العلامة التي نُصبت للتعريف قال ويمكن أن يكون ما به الارشاد في كلام الحاج معطوفا على الذاكر لان المرشد كما يطلق على الناصب للعلامه يطلق على العلامه المنصوب المرشد يطلق على النوعين اذا الفعل قد ينسب إلى الاله كما يقال السكين قاطع السكين قاطع اذا نسب الاثر إلى الى الاله والمقصود ان المرشد اما الناصب أو الذي به الإرشاد من العلامات مثلا وإما الذاكر لذلك اما الناصب واما الذي به الارشاد من العلامات او الذاكر لذلك ثلاثه أشياء ففيما نحن فيه قال مرداوي ففيما نحن فيه الناصب هو الله لاننا نريد ماذا دليلا شرعيا أدلة الفقه أدلة ادله الفقه لا بد يكون النظر هنا في الدليل نظرا شرعيا فالناصب من هو الله عز وجل قال الناصب هو الله والذاكر هو الرسول صلى الله عليه وسلم وما به الإرشاد هو كتاب الله وسنه رسول صلى الله عليه وسلم وما نشا عنهما من الاجماع والقياس وغيرهم اذا اذا اردنا المعنى اللغوي فنعممه هنا نقول الناصب هو الله والذاكر هو الرسول صلى الله عليه وسلم وما به الارشاد ما هو القرآن والسنه كتابه وسنه قال الامام احمد الدال الناصب للدليل يسمى دالا سمى يسمى, يسمى دال فاذا اطلق عليه دليل حينئذ صار فعيلا بمعنى بمعنى فاعل, بمعنى فاعل فقال الدال الله والقران والدليل القرآن امام أحمد قال الدال الله والدليل القرآن وقال هو ابو الخطاب ايضا الدال الناصب للدليل وهو صاحب الشرع ولان كل من نصب الدليل يسمى يسمى دالة. وقال ابو اسحاق الشيرازي وقال الدليل المرشد إلى المطلوب واما الدال فهو الناصب للدليل وهو الله عز وجل فجعلوا الدال غير الدليل اذا فرق بين الدال وبين الدليل قال ابو الفرج المقدسي وقيل الدليل هو الله لانه هو الناصب للادله والمظهر لها والدال هو الناصب للدليل وقال كثير الدال هو هو الدليل اذا الدال غير الدليل وقيل قول اخر الدال هو هو الدليل وعليه أكثر المتاخرين فعلم بمعنى فاعل كعليم وعالم وسميع وسامع ونحوهما فالدليل بمعنى الدال فهما بمعنى واحد من دل دلالة بفتح الدال على الافصح وقيل بكسرها يعني دل دلالة ودلالة وشذ دلاله دلاله وقيل بالفتح في الاعيان وبالكسر في المعاني تقول دل على الطريق دلالته ودل الدليل على الحكم دلالته ومعنى الدلالة الإرشاد إلى الى الشيء اذا المعنى اللغوي انتبه هنا المعنى اللغوي بكماله ملاحظ في المعنى الشرعي المرشد حقيقة ما به الارشاد المرشد حقيقة هو الناصب للدليل وهو الذاكر لها وكلها صدقت كما قال امام احمد في كلامي السابق واما في الاصلاح فيعرف الدليل هنا كما قال الناظم ما صحيح النظر فيه موصل لقصد خبري قال في الشرح ما يتوصل بصحيح النظر فيه الى مطلوب خبري ما يتوصل بصحيح النظر فيه لمطلوب خبري قال في البحر وفي الاصلاح الموصل بصحيح النظر فيه إلى المطلوب إلى المطلوب الى المطلوب اراد بالمطلوب المطلوب قبل لان التصور ليس بداخل او يسمى دليلا وانما طلقه الحد والرسم كما سياتي قول الناظم رحمه الله تعالى ثم الدليل ما صحيح النظر الدليل اعراب هنا مبتدا اين خبره ها الدليل هذا مبتدا ما موصل الجمله نعم ما موصل الذي موصل هو حين يكون الدليل هذا مبتدا اول ما مبتدا ثاني موصل خبر الثاني والجمله من المبتدا والخبر خبر المبتدا الاول هذا الذي يحسم اعرابه هنا قوله ما ثم الدليل ما أي شيء شيء هذا يختلف لأننا نريد الدليل من حيث هو دليل هنيد لا بد من التعميم لا بد من من التعميم فلا نقول القران او السنه قل شيء ثم الدليل قد يكون قولا وقد يكون فعلا وكذلك ترى دخان هذا ليس بقول يدل على على نار دليل املاء دليل هل هو قول لا فلذلك لا من التعميم فنقول دليل ما اي شيء فيصدق على القول ويصدق على الفعل يصدق على ما يصدر عن العقلاء ما يقول وصفا للجمادات ونحو ذلك فلا من التعميم من ما اي شيء صحيح النظر فيه صحيح النظر من اضافه الصفه اليه إلى المقصود أي صحيح النظر ما صحيح النظر اي النظر الصحيح النظر الصحيح وسياتي تعريف النظر فيما ياتي يعني في الابيات القادمه ان شاء الله تعالى فان النظر منه ما هو صحيح وما ومنه ما هو فاسد والذي يوصل إلى النتيجه النظر الصحيح واما النظر الفاسد هذا لا يترتب عليه ماذا صحة المطلوب لا يترتب عليه صحه المطلوب لذلك قيده بما ذكر ما صحيح النظر من اضافه الصفه الى المنصوف اي النظر الصحيح فيه موصل ما فيه ضمير هنا يعود الى ما شيء الى ما فيه موصل شامل له موصل هذا شامل له بالفعل وبالقوه شامل له بالفعل و وبالقوه بمعنى أن النظر فيه والتامل وتدبر قد يكون بالفعل فيؤدي الى النتيجه هل يختص الدليل بما بما نظر فيه بالفعل فما لم ينظر فيه لا يسمى دليلا الجواب لا لان الادله تكون قائمة نظر فيها أو لم ينظر وتسمى ماذا تسمى ادله تسمى ادله حينئذ ننظر الى الحد هل صدق الحد بكون الشيء دليلا إذا اوصل إلى المطلوب إذا نظر فيه بالفعل فترتبت عليه النتيجه فإذا لم ينظر لا يسمى دليلا قل لا وانما يشمل النوعين سواء نظر فيه فترتبت عليه النتائج أو لم ينظر فيه لكن لو نظر فيه لو وصل إلى الى الى النتائج فكل منهم يسمى ماذا يسمى دليلا يسمى يسمى دليلا سواء اوصل الى علم أو الى ظن اذا فيه موصل موصل هنا ناظم لم يذكر ماذا كره صاحب الاصلي صاحب الاصلي قال ما يمكن التوصل ما اكثر على على ذلك اكثر الفقهاء والاصوليين على انه لابد من زيادة الإمكان ليشمل النوعين لكن المصنف جعل اللفظ داللا بذاته توصل لا يلزم أن يكون بالفعل بل قد يكون التوصل بالفعل وقد يكون بالقوه فمن وسع دلاله اللفظ حينئذ لا يحتاج إلى زيادة لفظ الامكان ومن منع قال التوصل لا يطلق إلا حقيقة بالفعل فلا بد من زيادة لفظ الامكان والخط سهل في في هذا المقام اذا الناظم هنا ولعله تبع الزركة في البحر المحيط لانه حذف هذه الكلمة واقره في تشنيف يعني لم ينتقدها وانما مشى على ما ذكره صاحب الاصل جمع الجوامع ولم ينتقد وعادته انه اذا كان اللفظ يمكن الاستغناء عنه وكان حشوا انتقد وإلا سكت فعنيد جرى على ما جرى عليه صاحب الاصل جمع الجوامع في التشنيف ولما جاء يعرف الدليل في البحر قالوا في الصلاح الموصل بصحيح النظر فيه إلى المطلوب ثم فسر الموصل بالفعل وبالقوه اذا فهم هو وتبعه كذلك الناظم هنا إلى أن لفظ الموصل بذاته لا يختص بالدلاله الفعليه بل قد يكون بالفعل وقد يكون به بالقوه وكما ذكرت لكم الخطيب سهل اذا فيه موصل شامل الله بالفعل وبالقوه لان الدليل قد لا ينظر فيه النظر المتوصل به ولا يخرجه ذلك عن كونه دليلا لا يخرجه عن ذلك ماذا دليلا لان الدليل قد لا ينظر فيه قد ينظر فيه ويوصل لنتيجه وقد لا ينظر فيه ولو نظر فيه لا اوصل فلا يخرجه عدم النظر إلا كونه دليلا بل يسمى دليلا لكن بالقوه لا لا بالفعل بالقوه لا لا بالفعل لأن الدليل قد لا ينظر فيه النظر المتوصل به او المتوصل به ولا يخرجه ذلك عن كونه دليلا وفي العاصل عباره جمع الجوامع ما يمكن التوصل قال الزركشي ولم يقل ما يتوصل للإشارة لأن المراد التوصل بالقوه لا لا بالفعل بقوه لا بالفعل بمعنى أنه لا يمنع ان يكون بالفعل هو الأصل لكن يرد سؤال هل الدليل مختص بما أدى بالفعل الجواب لا ليس مختصا به والا الاصل في ماذا الاصل في الاحكام إنما تنظر في أدلتها فيتوصل إلى إثبات الاحكام بالنظر في الادله هذا هو الاصل لكن يرد اراد وهو ان بعض الادله قد لا ينظر فيها حينئذ هل تسمى أدلة او لا من اجل ادخال هذا النوع عبر به بالإمكان ولم يقل ما يتوصل للإشارة لأن المراد التوصل بالقوة لا بالفعل لان الشيء يكون دليلا وان لم ينظر فيه النظر المتوصل به قال الطوفي يعني ما كانت له صلاحيه الاتصال إلى المطلوب ما كانت له صلاحية الاتصال إلى المطلوب يعني هو صالح هو والعلم بالصلاح في ما قد ذهب عرفنا فيما سبق ان تعريف الفقه العلم بالاحكام لابد بد ان يكون عالما قلنا لا ولو كان ها ولو كان بالقوه والا لو قال العالم وما اكثر ما, ما يقول علماء لا ادري الله اعلم حينئذ هل خرج عن كوني فقيها الجواب لا لماذا لانه عالم بالحكم وان قال لا ادري بحيث لو نظر وبحث لوصل لو الى الحكم بنفسه حينئذ عالم بالقوه كما انه عالم بالفعل لكن ما هو الاصل العلم بالفعل وهو الاصل وهو الغالب واما اذا كان العكس هذا لا يكون عالما ولذلك قيده في واختصر التحقيق قال ماذا بقوه قريبه لان المبتدئ ممكن يسأل، ممكن ان يسأل فيقول الله اعلم الله اعلم الله اعلم ثم بعد 10 سنين يتفقه فيجيب هل هذا فقيه عند قول الله اعلم لا ليس بفقيه ليس ليست اذا ما كانت له صلاحية صلاحيه بمعنى ماذا القوة ما كانت له صلاحية الاتصال إلى المطلوب ليعم الدليل بالقوة والفعل اي ما استعمل في الوصول إلى المطلوب وما صلح للتوصل إلى المطلوب وان لم يستعمل في التوصل اليه هذا الذي اراده على اصلي يوم هذا التعريف ثم الاتيان بصيغه التفعيل وصل توصل ما المراد فيه او ما المراد به هل المراد بالتفعيل هنا ما فيه كلفه او لا ثم قولان والاصح يقال أنه يراد به ما فيه كلفه لماذا لان دليله ترتيب ومقدمات والنظر فيها يكون باعتبار ما قرره اهل العلم فيه في هذا المقام اين ادي لابد فيه من ماذا لابد فيه من معانه قد يتامل الإنسان دليلا واحايا واحده قد يتامل اسبوعا ويبحث فيها اولى فيه معانه اولى فيه معانه اذا ما, ما صحيح النظر فيه موصل بصيغه التفعيل مفعل وصاحب الاصل قال الموصل او قال ما يتوصلوا يعني بصيغه التفعيل ثم الاتيان بصغة التفعيل للدلالة على التكلف ومنه معاناه الشيء أي أن الفاعل يعاني الفعل ليحصل أو يعاني الفعل ليحصل وهذا متحقق في كل دليل الا بد من ملاحظه الصغرى والكبرى وجه الدلاله الذي هو الحد الاوسط وملاحظه الترتيب الخاص وذلك معاناه بلا, بلا شبهه لا يشترط ان يقال مقدمه صغرى وكبرى الى اخره وانما يقال بدا من التامل في الدليل على وفق القواعد التي ذكرها اهل العلم اي لا يلزم ان يقول هذا مقدم صغرى هذا كبرى هذا أوسط إلى الى اخره وذلك معاناه بلا شبهه وإن اختلفت القوة والضعف في أفراد الأدلة بمعنى أن بعضها قد لا يحتاج الى كلفه منذ ان يتامل يلحظ مباشره حينئذ عندهم من القواعد المهيئه فيحكم مباشرة لكن هذا خلاف الاصلي والعصر ما هو ماذا هو الكلفة حينئذ عبر ب بالتفعيل قال لقاصد خبري ما صحيح النظر فيه موصل عرفنا المراد بالتوصيل هنا فينظر في هذا الشيء ويتامل ويتدبر على وفق القواعد المعلومه عندهم ثم تكون النتيجه ماذا لقصد خبري لقصد خبر لقصد موصل لقصد لقصد هذا المتعلق بقوله موصل يعني النتيجه تكون ماذا قصد خبري ما المراد بالقصد فعل بمعنى مفعول أي مقصود وخبري اراد به التصديق لان العلم قسمان تصور وتصديق الموصل إلى التصور يسمى حدا ورسما والموصل إلى التصديق يسمى دليلا وسمى قياسا عند مناطق حينئذ ثم فرق بين النوعين اذا لقاصد أي مقصود أي مطلوب من إطلاق المصدر واراده من المفعول خبري هذه صيبه لقاصدا صيبه ل لقاصد اي مطلوب خبري مطلوب خبري أي تصديقي اي بالنسبه المستفاده من من الخبر يعني لابد أن يكون المطلوب ما هو جملة اسميه أو جملة فعليه هذا احسن ما يقال في التفريقه بين التصديق والتصور ذكر الشيخ الامين في المقدمه قال من باب التيسير تقول له ماذا إذا اردت أن تبحث في شيء ما ان إما أن تفهم مفرد وإما أن تفهم ماذا مدلول الجمله اما أن تصل إلى معنى الخمر تبحث ما المراد بالخمر فتبحث وتبحث الى اخره النتيجه ما هي معنى الخمر لفظ واحد كلمة فقه كلمة يسمى ماذا سمى تصورا تبحث قد تبحث ايام قد تؤلف مؤلف فيه ولكن النتيجه ما الخمر ما بالخمر في لسان الشرعي او في الشرع نقول هذا يسمى ماذا يسمى الخمر حرام ها. هذا تصديق إذا كان المطلوب إثبات الأحكام إلى هذه الموضوعات يسمى تصديقا يسمى يسمى تصديقا قال هنا أي بالنسبه المستفاده من الخبر نسبة المستفاده من الخبر لأن كل جملة اسميه لان كل جمله اسميه او فعليه هي مركبة موضوع ومحمول او إن شئت نحن في الأصول نقول ماذا محكم عليه محكوم به وحكم وثم ارتباط بين المحكوم عليه والمحكوم به فاذا قلت الخمر حرام حينئذ النسبه ما هي تحريم الخمر تحريم الخمر هذه النسبه المستفاده من من هذا التركية صلاة واجبه وجوب الصلاة تاتي بمفرد صلاة واجبه هذه جمله اسميه مؤلفا من مبتدا وخبر وجوب الصلاة هذا كغلام زيد جملة ليس بجملة تحريم الخمر وجوب الصلاة هذا ما يسمى يسمى مضمون الجمله الحكم هو الاثبات او النفي المضاف إلى مضمون الجملة هذا مره معنا مفصل في السلم المطول تحريم الخمر هذا مضمون الجملة ثابت او منفي اسهل أث... اذا اثبتت الاثبات أو نفيت النفي او اثبته النفي وحينئذ يكون حكما يكون حكما واذا كان المراد هو تحريم الخمر نقول هذا ماذا هذا يسمى مضمون الجمله مضمون الجمله وهو المصدر المشتق من المحكوم به مضافا إلى المبتدا مضافا الى الى المبتدا كن تشتقه اذا كان اذا كان الخبر مشتقا فتاتي الى المصدر زيد قائما قيام زيد زيد قائم عندنا مضمون الجملة كيف تأخذ مضمون الجملة تقول بالنظر إلى الخبر فاذا به مشتق اخذنا المصدر تضيفه إلى ماذا إلى المبتدا تقول قيام زيد قيام زيد إذا كان جامدا قال لك طريقان زيد اسد اسديه زيد هذه تسمى ماذا المصدر الصناعي قوميه سلفيه الى اخره ها حزبيه هذه كلها مصادر مصادر صناعيه <تصفيق> اسديه زيد كون زيد اسدا لك طريقان اما تضيف الى الكون مصدر كان كون زيد كان الناقصه كون زيد اضفت الكون الى المبتدا وجئت بالخبر منصوبا على أنه خبر لي الكون كون زيد اسدا اسديه زيد اسديه زيدن. هذا مضمون الجملة ثم تاتي بالحكم حكم الجملة إما بالإثبات وإما بالنفي هذا الذي بغى العنايه به في علم اصول الفقه لانه يبين ما مدلول هذا الدليل ما مضمون هذه الجملة حكم شرعي حينئذ تقول مضمون الجملة كذا حكمها إما بالإثبات واما بالنفي على ماذا قال الله سابقا ولذلك بالنسبه المستفاده من الخبر خبر انما جمله اسميه او جمله فعليه النسبه المستفاده اي الماخوذه التي استفدناها مماذا من, من اضافه المحكوم به على المحكوم عليه اخذنا مضمون الجمله ثم اضفناه إلى الحكم فخرج الحد والرسم بقولنا لقصد خبري لمقصود خبر يعني مطلوب خبر وبالاصول يعبر به بالمطلوب اي كل منهما مطلوب إذا كان المطلوب هو هو مفرد ليس بخبر نسميه ماذا نسميه تصورا قال فخرج الحد والرسم فانهما لبيان التصور لا تصديقي لا للتصديق والعلم ينقسم الى قسمين كما سيذكر ما فيما ياتي قطعيا كان أو ظنيا أطلق الناظم هناك كصاحب الاصل لقصد خبري ومعلوم ان المطلوب الخبر التصديقي قد يكون قاطعيا وقد يكون ظنيا كذلك ولذلك انقسم التصور إلى نوعين تصور نظري وتصور قطع وانقسم التصديق إلى نوعين تصديق نظري وتصديق قاطع هل الدليل يشمل النوعين في خلاف والصواب نعم يشمل النوعين فاذا كان المطلوب الذي توصلنا اليه بصحيح النظر فيه كان علما اسما دليلا واذا كان ظنا كذلك على الصحيح يسمى يسمى دليلا خلافا لما فرق بينهما كما سياتي اذا اطلق الناظم هنا القول لقصد خبري فشمل حينئذ ما إذا كان قطعيا أو ظنيا بأن يكون النظر فيه من الجهة التي من شأنها أن ينتقل الذهن بها إلى ذلك المطلوب المسمات وجه, وجه الدلاله هذا دائما ينبي عليه وجه الدلاله كيف اخذت الحكم من من النص هذا أهم شيء يعتني به الفقيه وأما معرفه الاقوال هذا وانت جالس في البيت تستطيع أن تفتح الاوطار او غيره وتحفظ وتدرس الى اخره لكن كيف اخذت هذا الحكم وقل هذا لا يتاتى بي بسهوله نحتاج الى ممارسه وهو محط الملكه ملك كيف تاخذها من هذه الحيثيه من هذه الجهه اما تعداد الأقوال هذا من ايسر ما يكون يستطيع العامي أن يحفظ بعض الاقوال ويضيف اليه بعض الأدلة لكن ما يدري الارتباط بين الحكم والدليل هذا حرام لكونه كذا إذا كان ما قلتين لم يحمل خبر طيب ما وجهه وهذا قالوا الخبري ما يخبر به ومعنى الوصول إليه بما ذكر علمه او ظنه علمه او ظنه فالنظر هنا الفكر لا بقيد المؤدي الى علم او ظن كما سيأتي حذارا من التكرار النظر هنا بمعنى ماذا النظر هنا الفكر لكن الفكر لا نقيده بكونه المؤدي الى علم أو او ظن لان يلزم التكرار لانه سيعرفه الناظم فيما سياتي والفكر حركة النفس في المعقولات اما حركته في المحسوسات فلا يسمى فكرا لا يسمى لا تخيلا سما تخيلا وصول النفس الشعور انما يذكرونه في ماذا الادراك الادراك هو وصول النفس إلى المعنى بتمامه فان لم يكن بتمامه فانه شعورا قابل الادراك الشعور قابل للادراك واما حركه النفس في المعقولات والتي منها الأدلة الفقهيه هذا يسمى هذا يسمى فكرا سما سما النفس في المعقولات وشمل التعريف الدليل القطعي كالعلم لوجود الصاك العالمي لوجود الصانع هذا قطعي والظني كالنار لوجود الدخال وقيم الصلاة لوجوبها فبالنظر الصحيح في هذه الأدلة أي بحركة النفس فيما تعقله منها مما من شانه ان ينتقل به الى تلك المطلوبات كحدوث في الأول قال عالم ها عالم حادث عالم متغير. هذه مقدمه صغرى وكل متغير حادث هذه فيها نظر ليس على اطلاقها هذا يسمى دليل العرض او الاعراض عندهم هذه ليست, ليست على اطلاقها لأن من الحادث ما ليس بمخلوق النتيجه العالم هذا عندهم دليل قاطع دليل قطع. إذا فهمته فانت عالم <تصفيق> قالك الحدود بالاول والاحراق بالثاني والامر بالصلاه بالثالث تصل إلى تلك المطلوبات بان ترتب هكذا العالم حادث وكل حادث له صانع فالعالم له له صانع النار شيء محرق النار شيء محرق وكل محرق له دخان فالنار لها, لها دخان اقيم الصلاه أمر بالصلاه وكل أمر بشيء لوجوبه حقيقه فالامر بالصلاة لوجوبها اين يريد يكون في الشرعيات ويكون في غيرها قال وقيد النظر بالصحيح لأن الفاسد لا يمكن التوصل به إلى المطلوب لانتفاء وجه الدلاله عنه كالشبهه شبهه يظنها دليل وانما هو التباس حصل عنده ماذا حصل عنده التباس حينئذ لفساد ما كان في ذهنه نظر إلى الدليل فاذا به يستنبط منه شيئا ما اينن قلنا هذا للاستنباط ليس بصحيح لماذا لان نظرك فاسد فاذا كان النظر فاسد لا يتوصل به إلى الى المطلوب التصديقي الصحيح وانما يكون فاسدا قال الزركشي العله مراده بذلك أن التوصل لا يحصل بالدليل انما يحصل بالنظر فيه يعني الدليل ذاته هذا ليس بشيء ليس بشيء حتى ينظر فيه حتى ينظر فيه وإلا من من اتى بالقران بجوار صار عالما اولى يصير عالما اولى لو كان مجرد الوقوف مع الادله دون النظر فيها صار من اتى بالقرآن وحفظه صار عالما مباشره بمجرد الحفظ لكن لا يكون كذلك الا اذا نظر ثم ينظر بماذا على وجه صحيح واما النظر لا على وجه صحيح فهو النظر الفاسد فهو النظر الفاسد حينئذ يقول لو قال افعل ليست للوجوب بل هي للامباحه فنظر في الادله هكذا كلها حينئذ نقول هذا نظر ها فاسد لانه بنوا على قاعدة فاسده أما المطلوب غير الخبر التصوري وهو تصور وهو التصور اما المطلوب غير الخبر وهو التصور فيتوصل إليه اي تصور بما يسمى حدا بأن يتصور بان يتصور كالحيوان الناطق حدا للانسان ما الانسان قال حيوان ناطق وسياتي حد الحد الشامل لذلك ولغين قال في التحبيب الدليل عند علماء الشريعه ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه لمطلوب خبر هو نفس الذي اختاره النظم فقط حذف كلمه ما يمكن أو يمكن ما ذكرها كما هي وانما حذف يبقى <تصفيق> قال ما يمكن التوصل به بصحيح النظر فيه الى المطلوب الخبري عند اصحابنا وغيرهم منهم أكثر الفقهاء والصالحين <تصفيق> يعني اكثر الفقهاء والصالحين على على هذا الحد قال وانما قالوا ما يمكن ولم يقولوا ما يتوصلون للاشاره الى ان المعتبر توصل بالقوه لا بالفعل لأن الدليل قد لا ينظر فيه وهو دليل لا ينظر فيه وهو دليل وخرج بقول ما يمكن ما لا يمكن توصل به إلى المطلوب كالمطلوب نفسه النتيجة, النتيجه هل يمكن أن ينظر فيها لا هي مطلوب هل يتامل في الخمر حرام أو تحريم الخمر أو ثبوت تحريم الخمر ليتوصل الى مساله اخرى الجواب لا لماذا لانه هي نتيجه فالمطلوب نفسه لا لا يتأمل ولا لا ينظر فيه قال وخرج بقول ما يمكن ما لا يمكن التوصل به إلى المطلوب كالمطلوب نفسه فإنه لا يمكن التوصل به اليه أو يمكن التوصل إلى المطلوب لكن لا بالنظر وانما بشيء آخر كسلوك طريق يمكن أن يتوصل بها اتفاقا يعني طريق آخر غير النظر او يمكن وهذا يمكن يكون في المحسوسات أو يمكن لا بصحيح النظر بل بف... بل ككاذب الماده في اعتقاد الناظر أو يمكن التوصل بصحيحه لكن لمطلوب تصوري لا تصديق خبري وهو الحد والرسم فلا يسمى شيء من ذلك دليلا لكن يدخل فيه ما يفيد القطع والظن وهو مذهب اصحابنا واكثر الفقهاء والاصوليين لأن مطلوبهم عمل مطلوبهم ما هو عمل والعمل لا يشترط فيه ان يكون قطعيا بل يكون ظنيا بل قيل كما مر معنا في اول الكتاب أن الفقه كله ظنون ولا يسلم لكن هكذا قيل الفقه كله ظنون قال هنا لأن مطلوبهم عمل وهو لا يتوقف على اليقين ليس بشرط وقيل ما يفيد الظن لا يسمى دليلا بل امارا يعني بعضهم قال المطلوب الخبري قد يكون يقينا وقد يكون ماذا قد يكون ظننا الصحيح المرجح أن الجميع يسمى ماذا يسمى دليلا ما كان المطلوب قطعيا وما كان المطلوب ماذا ها ظنية قال بعضهم الظن لا يسمى دليلا وانما يسمى امارا بفتح الهمزه وهي العلامه يعني اراد أن يفرق بين ماذا بين المقطوع به وبين المظنون قالوا بدلا من أن نسوي في اللفظ ثم تحتاج إلى سؤال آخر متى هذا مطلوب قطعي ام ظني قل مباشره نقول دليل هذا قطعي نقول اماره هذا ظني فرق بين النوعين أو مجرد الصلاح مجرد الصلاح وقيل ما يفيد الظن لا يسمى دليلا بل اماره فلا يسمى دليلا إلا ما يفيد العلم ما يفيد العلم وهو الصلاح المتكلمين ونقله الآمدي عن الاصوليين لأن مطلوبهم يقين قال فيزاد في الحد إلى العلم بالمطلوب يعني ما صحيح النظر فيه موصل لقصد خبري يعني مطلوب خبري إلى العلم بالمطلوب الخبري لابد من هذه الزيادة احترازا عن المغنون فلا يسمى دليلا لا يسمى دليلاً ونحن لا نحتاج لان الصواب انه يعم النوعي قال فيزاد في الحد إلى العلم بالمطلوب فيقال ما يمكن التوصل بصحيح النظر إلى العلم بالمطلوب الخبلي فان كان يتوصل به إلى الظن بالمطلوب الخبلي فلا يسمى دليلا بل يسمى اماره قال وخرج لكن قوله والصلاح المتكلمين يعني نسبه إلى جميع المتكلمين في نظر كما سيت عن الزركشي في رده ذلك وخرج من التعريف بذلك الدليل بعد تمامه مرتبا صحيح الماده والصوره كما تقدم فانه قد حصل به المطلوب أي فلا يحصل ما هو حاصل ولا يسمى دليلا اذا انتهى من النظر في الدليل ثم بعد ذلك توصل إلى المطلوب فالنظر الاخر يكون من باب تحصيل الحاصل فالنظر الثاني لا يسمى دليلا فيه وانما الدليل باعتبار الاول قال فلا يحصل ما هو حاصل ولا يسمى دليلا ولا يتوصل به ويدخل فيه أيضا ما فسد فيه الدليل فساد صورته لكن مادته صحيحه لكن مادته صحيحه بمعنى ماذا أن النظر هنا اما ان يكون في الماده وإما أن يكون فيه في الصوره اعاده بالصورة ماذا التركيب فذلك يعني الصوره مقدمه على الكبرى لابد من النظر في الحد الاوسط الى اخره واما الماده فهو صدق الصوره يعني كما لو قال الح... النعم لو قال الخيل حيوان صادقة صادق لو قال الحجر حيوان وجعله في مقدمه قياس نقول هذا لا يصح حينئذ حصل فساد في الدليل لفساد الماده وقد تكون هذه صغرى وما بعدها كبرى اذا لا في الما لا في الصوره وانما حصل في الماده ففرق بين الصوره والماده هذا تعريف الدليل عند عند الاصوليين وثم فرق بين الدليل عند الاصوليين وبين الدليل عند المناطقه ويأتي بحثه ان شاء الله تعالى غدا والله اعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين